مزلنا في شرح هذه الأربعين النووي للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة شرح الشيخ العلامة الدكتور الوالد صالح بن فوزان الفوزان شرح الموسوم بالمنحة الربانية في شرح الأربعين النووية وصلنا أيها الإخوة الكرام إلى الحديث الخامس والثلاثون الحديث الخامس والثلاثون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 وهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم أي تفرد به الإمام مسلم عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى فهذا الحديث كذلك حديث عظيم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من الأحاديث الجوامع هذا الحديث جامع للأخلاق التي تكون بين المسلمين فهو قاعدة من قواعد الاداب والعلاقات بين المسلمين كما علمتم يعني في الاحاديث التي برت معنا حرص الامام النووي رحمه الله على ان يجمع احاديث عليها مدار الاسلام او تدخل في قواعد وابواب كثيرة من الفقه والدين وغير ذلك فهذا الحديث الذي ذكره الامام مسلم رحمه الله تعالى حديث عظيم جدا جامع ل أصول الأخلاق والآداب والتعامل مع المسلمين كيف يكون هذا التعامل بين المسلمين كيف يجب علينا أن نعامل إخواننا المسلمين ولذلك هذا الحديث الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام فيه هذه الأصول العظيمة وهذه المسائل الجوامع للأخلاق التي تكون بين المسلمين فإن الإسلام جاء بجاء بالحث على في الله عز وجل وأن يكون المسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان يشده يشد بعضه بعضا ولذلك نهى الله عز وجل ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن كل ما يكدر هذا المقصود وما يزيله أو ينقصه من الأخلاق, من الأخلاق السيئة فهذا الحديث من الأحاديث الجوامع التي تبين الطرق التي ينبغي أن نسلك في التعامل مع إخواننا المسلمين وهذه الأمور التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي نواهي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نقع في هذه الأخلاق وهذه المسائل التي تكون سببا في التقاطع والتدابر والبغضاء والشحناء والحسد بين المسلمين لأن هذا يفضي إلى شر كبير يفضي إلى التفرقة يفضي إلى الفتن يفضي إلى الحسد يفضي إلى الأمراض القلبية فيحصل بذلك شر كبير على المسلمين فنبينا عليه الصلاة والسلام نهانا عن كل هذه الأخلاق السيئة الأخلاق الرذيئة التي لا ينبغي للمسلم أن يكون عليها أن يكون عليها فهذا الحديث إخواني كرام حديث عظيم ولذلك يقول الشيخ العلامة الفقih محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال في شرحه لهذه الأربعين قال هذا الحديث قال أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسي أن يسير عليه في معاملته إخوانه لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إخواني الكرام ينبغي أن نطبق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإشكال أين هو؟ الإشكال في التطبيق كثير من الناس يعلم الأحاديث ويعلم الآيات ويعلم الأوامر والنواهي لكن التطبيق هو المشكل هذا هو المصيبه العظيمه عند عند أكثرنا للأسف نعلم ولا نطبق والله عز وجل نهانا عن هذا قال أتقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والنبي عليه السلام والسلام عن هذا الأمر إخواني كرام ولذلك لا بد من تطبيق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى تظهر هذه السنن على أخلاقنا على أقوالنا في تعاملنا مع غيرنا في تعاملنا مع أنفسنا وقبل ذلك في تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى كل الأحاديث التي مرت معنا في هذه الأربعين النووي حديث جوامع أصول عظيمة من أصول الإسلام ينبغي للمسلم أن يهتم بها وأن يطبقها ويجد ذكر العلماء منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه وتعالى استنادا للأدلة الكثيرة في كتاب الله وفي سمة النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا علم شيء عليه أن يعمل به وإلا يكون مشابه لليهود الذين علموا ولم يعملوا ويكون من المغضوب عليهم يشابه هؤلاء المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، فالعلم بعده بشر العمل، العمل به التطبيق، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فلا بد من العلم ثم الدعوة إلى هذا العلم والصبر على الأذافيه، فلا بد إخوان الكرام من نعي هذه النصائح الغالية وهذه الإرشادات العالية من نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الهدى صلوات ربه وسلامه عليه الذي يريد الخير للناس يريد لنا صلى الله عليه وسلم السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة فكيف إخواني الكرام لا نطبق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب جامع للأخلاق وما يحصل بين المسلمين من البغض والحسد والتفرقة وغير ذلك من الأمراض القلبية عافنا الله وإياكم إلا بسبب عدم تطبيقنا لهذه المسائل التي أو هذه المنهيات التي أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا هذا حديث جامع اخواني الكرام الاخلاق التي تكون بين المسلمين بين المسلمين وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام في بداية هذا الحديث نهانا عن ماذا قال لا تحاسدوا لا تحاسدوا لأن الحسد هو أكبر ما يفرق بين المسلمين كما يقول الشيخ صارح فوزان حفظه الله فهو أخطر الافات الاجتماعيه والحسد معناه زوال النعمة معناه تمني زوال النعمة عن المحسود هذا الحسد أن يتمنى الإنسان زوال هذه النعمة التي عند غيره يتمنى, زوال يتمنى أن تزول عن هذا المحسود وسواء كانت في المال أو في الجاه أو يعني في, في, في, في حياته إلى غير ذلك مما أعطاه الله عز وجل سبحانه وتعالى في أهله في ماله إلى غير ذلك فيتمنى أن تزول هذه النعم التي أعطى الله عز وجل أخيه أن تزول وهذا الحسد خطير جدا لذلك كان من أخطر من أخطر المعاصي والذنوب الحسد لأنه آفة اجتماعية خطيرة جدا وسواء أرادها أن تكون له أو أن تزول أو لا تكون أحد من الناس من يتمنى أن تزول هذه النعم ولا تبقى أحد ولا تبقى أحد والحسد كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعش نسأل الله العافية الحسد خطير جدا يأكل الحسنات والذي يقع في قلبه الحسد على إخوانه هذا مرض لابد أن يعالج لابد أن يعالج لذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الحسد كراهة كراهة ما ما أنعم الله به على الغير قال وإن لم يتمن الزوال الذي يتمنى الزوال هذا أشد وأخطر حتى ولو لم تتمن الزوال فإن هذا حسد لكن تمني الزوال هذه نتيجة نتيجة للحسد نتيجة للحسد فالإنسان إذا تمنى الزوال إذا حسد فانه يتمنى الزوال هذه النعمة على المحسود وشيخ الإسلام بيتلمي رحمه الله تعالى يقول أنه حتى ولو لم يتمنى الزوال فإن هذا كذلك من الحسد كذلك من الحسد أن يكره حتى ولو يعني يكره ما أنعم الله عز وجل به على على غيره من المسلمين فيكره الإنسان هذه هذه النعم التي على هذا هذا المسلم ولو لم يتمنى الزوال فهذا حسد لكن النتيجة نتيجة الحسد أنه بعد ذلك سيتمنى الزوال وهذا أخطرهم ولذلك الله عز وجل من شر حاسد إذا حسد يتمن الزوال هذه النعم على على على الغير فالحسد يحمل على هذا يفرق بين المسلمين آفة اجتماعية خطيرة الحسد قد يحمل على الكفر كما حمل إبليس على الكفر حينما حسد آدم عليه السلام حسد آدم قال أنا خير منه خلقتني من من نار وخلقته من طير غره كما يقول العلماء غره طبعه نسأل الله العافية فالكبر شوف هذا الحسد دفعه إلى ماذا إلى الكبر وأن يتكبر نسأل الله عز وجل السلام والعافية وأن لا يقبل أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى ويرفض أن يسجد كما أمره الله عز وجل آدم فكفر بذلك فكفر بذلك نسأل الله العافية وكما حمل اليهود على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما الذي حفت حمل اليهود على أن يكفروا بالنبي عليه وسلم الحسد الحسد كما قال الله عز وجل كثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى ود كثير من أهل الكتاب ورد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسداً لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فالذي يحملهم على محاربتنا وعلى كراهتنا وعلى الاتيان بالأسباب لقتلنا وإبعادنا عن دين الإسلام هو الحسد لهم حسدون على هذا الدين العظيم ان نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام فحملهم الحسد على الكفر بالله عز وجل وهم يعلمون اليهود كانوا يعلمون أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق أسأله الله جل وعلا وتبين لهم بالقواطع وبالأدلة الواضحة جدا وتبين لهم الحق فاليهود لم يكفروا عن جهل وإنما كفروا به عن علم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم حسدوه ما ظنوا أنه سيخرج من العرب ولذلك لما رسل الله عز وجل نبي الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من العرب اليهود حسد النبي عليه الصلاة والسلام فإذا الحسد قد يحمل الإنسان على الكفر إخواني الكرام قد يحمله على الكفر نسأل الله لنا ولكم العافية وقد يحمل الحسد الإنسان على قتل النفس التي حرم الله عز وجل قد يحمل الإنسان على القتل كما قتل أحد بني ابني آدم أخاه لماذا قتلوا حسده على أن تقبل الله منه ولم يتقبل من, من, من القاتل فحمله الحسد على قتل أخيه وقطيعة الرحم والعياذ بالله وقد يحمل الحسد على التنافر بين المسلمين وضغض بعضهم لبعض فإذا الحسد إخواني الكرام آفة خطيرة جدا فإذا رأيت من أخيك نعمة أنعم الله عز وجل عليك فدعو له بالبركة قل تبارك الله عليك أو أسأل الله أن يبارك لك أو أن يبارك فيك اللهم بارك فتدعو له بالخير تتمنى له الزيادة في طاعة الله عز وجل وتتمنى أن تدوم عليه هذه النعمة فهنا الله عز وجل يعطيك سبحانه وتعالى وتعالج هذا القلب من هذه الآفة الخطيرة وهي الحسد فالحسد أمر عظيم إخواني الكرام فالرجل نسأل الله العافية قد يكره نعمة الله عز وجل على العبد قد يكره نعمة الله عز وجل على العبد فلا بد أن الإنسان يبتعد عن هذه الخصلة يبتعد عن الخصلة فلذلك كثير من الناس تجدوا أنه دائماً ما يحسد الآخرين وما يكره ما أنعم الله عز وجل على الآخرين من نعمة وغالب ما يقع الحسد يكون يعني الحسد الغالب ما يقع بين المتفقين في مهنة معينة كما ذكر ذلك العلماء تجد أن الحسد يقع الغالب في من كانوا على مهنة سواء في من كانوا على مهنة سواء لماذا لأن هذا ينافسه في مهنته أو ينافسه في ما هو فيه من مجال حتى ولو كان في مجال العلم وكثير ما يقع الحسد بين العلماء بين المشايخ بين الطلاب العلم ما الذي يدفع بعض المشايخ ممن كانوا يشار إليهم بالبنان؟ يدفع إلى الكلام في فلان وفلان من طلبة العلم ومشايخ أو ربما أن يسبهم أو ينتقصهم أو قد يدفع الأمر إلى أن يصل إلى أعلى من هذا كما حصل للأحدم أنه قذف مسلم من المسلمين وتكلم في أكثر من ستين طالبا من من طلاب العلم والمشايخ وهذا الحسد أمره خطير ولذلك يقع الحسد بين المتفقين في المهنة أكثر ما يقع كالحسد بين العلماء والحسد بين التجار والحسد بين أهل الصناع وهذا الغالب وإلا فمن المعلوم أنه لا يأتي نجار مثلا يأتي نجار ويحسد عالما لا يأتي طبيب مثلا ويحسد حدادا لا يحسده على ماذا سيحسده لكن يقع الحسد إذا اتفق الناس في مهنة معينة اتفق الناس معينة وأكثر ما يقع كذلك في بين طلاب العلم الشرعي وهذا الذي ينبغي أن نطبق كما قلنا نطبق هذه الأحاديث وللأسف نسأل الله العافية تجد من يحارب الدعاة التوحيد من يحارب الدعاة للسنة بسبب الحسد الذي في قلبه وهذا مرض تجد أن الرجل في آخر الدنيا وكما في هذه البلاد يعني نحن في آخر بلاد الدنيا وفي مكان لا يوجد فيه من يدعو إلى التوحيد وإلى السنة فإذا دعوت إلى التوحيد دعوت إلى السنة تجد من يحسدك على هذا وربما حذر منك وربما يعني تكلم في السر وانتقصك في أعين الناس ونقص من شأنك ونقص من دعوتك ونقص من مجهوداتك الدعوية وما تفعله ويقولك هذا ليس بعالم وهذا ليس بشيخ وهذا ليس بكذا وليس بكذا أين العلماء وأين المشايخ فيها في آخر هذه الدنيا نسأل الله العافية في آخر فيجد أن هذا الشخص يلقل كلام العلماء وينقل كلام المشايخ ثم يحسده على هذا بل يدفع هذا الحسد إلى الكلام في أخيه وإلى الانتقاص منه ومن دعوته فينفر الناس عنه وبهذا يكون مانعا نسأل الله العافية مانعا, من مانعا هذا الداعي أو هذا الشيخ إلى الدعوة إلى التوحيد والسنة في مكان لا يوجد في أحد من يدعو ضياع وكفر وشرك بالله عز وجل وهذا مصيبة كبيرة جدا بسبب حسد في مكان يشجع هذا الإنسان كله إذا من عنده أخطاء فينا ترد الأخطاء لا شك وتبين له بالتي أحسن لكن بعض الناس قد يدفع الحسد إلى هذا يرى إنسان يدعو إلى توحيد والسنة فيحسده علىها ويكون سببا في تنفير عن عن الناس عنه ثم تنقطع هذه الدعوة إلى التوحيد والسنة بسبب هذا الحسد والعياذ بالله فلا فلا تبقى دعوة إلى توحيد ولا دعوة إلى السنة فبعد ذلك كيف سيكون الحال وإنما هذا مرض خطير وآفة اجتماعي خطيرة تؤدي إلى هذه المصايب العظيمة ولذلك ما لا يجوز أن نحسد الطلاب العلم والمشايخ وإنما ندعو لهم ونشجعهم وخصوصاً من رأينا في الدعوة الحمد الله وإذا من عند أخطاءه رد أخطاءه ونبين له بالتي أحسن ننصحه ذا كان يصلح للدعوة ذا كان يطلب العلم ويرجع إلى المشايخ العلماء فهذا في خير الحمد لله في خير كبير جدا ونتعاون ونجتمع فيما بيننا ونترك هذا الحسد والكلام والغيبة والنميمة فإن هذا الأمر يسبب فرقه بين المسلمين بل يقطع كما قلنا الدعوة إلى التوحيد وهذا خطير جدا دعوه إلى التوحيد لابد أن تصل الى الناس ثم نكون نحن سببا في قطع التوحيد دعوة التوحيد عن الناس من؟, من يدعي هو أصلا من يدعي أنه على منهج السلف الصالح ثم يكون سببا في قطع دعوة التوحيد عن الناس هذه مصيبة كبيرة جدا مصيبة كبيرة جدا إخوان الكرام أن يكون الإنسان سببا في قطع دعوة التوحيد في بلاد لا يوجد فيها توحيد وإنما فيها الكفر بالله عز وجل والشرك والمصائب وتفرق بين المسلمين وتشتت لأولاد المسلمين وطلاق وبعد عن دين الله عز وجل وبعد عن العبادات إلى غير ذلك فيأتي واحد صلى الله العافية فيح فيحسد هذا الأخ ويتنقص منه ويغتابه وينمم ويحاول ما أمكن بمج... ب... أن يسقط هذا الداعي إلى الله جل وعلا وهذه المصيبة وكم رأينا هذا للأسف و... ب... بدون... بدون روية ولا تثبت ولا رعاية للمصالح والمفاسد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هذا الحسد خطير جدا. قد يصل الأمر إلى هذا كما يقول الشيخ صالح موزان حافظه الله تعالى. قد يصل الأمر إلى الكفر بالله عز وجل قد يصل الأمر إلى القتل النفس التي حرم الله عز وجل وقد يحمل الحسد على التنافر بين المسلمين وهذا الذي يحصل. هذا الذي يحصل. وكما قلنا الغالب أنه يحصل بين الحسد يحصل ما يعني أكثر ما يكون الحسد بين المتفقين في مهنة معينة فيحصل بينهم فيحصل بينهم هذا الحسد وإذلك تتعجب شد العجب ويعني ترى من مشايخنا ومن علمائنا كالشيخ ربيع وغير ذلك من المشايخ الذين لهم نشاط دعوي جزاهم الله خير وحفظهم الله عز وجل على الوسائل وغير ذلك ينصحون دائما بالألفة والترابط والبعد عن أسباب الفرق بين المسلمين وأن يبتعدوا عن الكتاب في هذه الوسائل غير ذلك بسبب كل هذا سببه مدى الحسد ويعني ما تجد قليل من, من من يطبق هذه النصائح وهذا الكلام الذي جاء عن مشايخنا ولذلك كثير من الناس كانوا سببا في تشويه الدعوة السلفية في تشويه دعوة أهل السنة والجماعة بسبب أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم التي لا تمت. إلى السلفية بصلة من بعيد أو من قريب والله المستعان ولذلك الحسد على مراتب كما ذكر العلماء أولا أن يتمنى أن يفوق غيره فهذا جائز وليس بحسد وهذا ما يسميه العلماء بالغبطه ما يسميه العلماء بالغبطه وكما جاء في حديث النبي عليه الصلاة قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله جل وعلا مالا فصلط على هلكتي في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها أي رجل آتاه الله عز وجل علما فهو يعلمه للناس ورجل آتاه الله جل وعلمانا فهو يتصدق منه فيراه أخوه المؤمن فيتمنى أن يكون مثله ليعمل مثل عمله ولذلك قال النبي عليه الصلاه في آخر الحديث قال فهما في الأجر سواء وهذه تسمى الغبطة هذه تسمى الغبطة وليست من الحسد المدموم بل هذا من الحسد المحمود الحسد المحمود هو الغبطه وهي تمني أن يعطيك الله عز وجل مثل ما أعطى أخاك لتعمل مثل عمله من الخير فهذا ليس حسدا وإنما هو غبطه وهو محمود لأنه يدل على محبة الخير وإن سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا لكن المقصود كما بين العلماء المقصود من قول عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين هذا ما يسميه العلماء بالغبطة أنك تغبط أخا على أخيك على ما هو فيه من الخير فتريد أن تعمل مثل عمله فيعطيك الله جل وعلا أجره وهنا يعطيك الله أجره النية ما يعطيك أجر العمل كما بين ذلك بعض العلماء ومنهم العلماء الألبان يعني تأخذ أجر النية لكن العمل وما يتصدق به وما يفعل غير ذلك فهذا لا تناله إلا إذا كان عندك ما عنده هذا هكذا بين بعض العلماء رحمهم الله تعالى فهذه تسمى الغبطة وثاني قالوا أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره لكن لا يسعى في تنزيل مرتبة في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عز وجل عليه ويدافع يعني يدافع الحسد فهذا لا يضره بإذن الله عز وجل لكن غيره أكمل منه هذا الذي قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية سماه حسد أن يكره ما أنعم الله عز وجل على غيره لكن بدون تمني الزوال بدون تمني الزوال فهذا مكروه, هذا مكروه وهذا يعني ما ينبغي الإنسان لكن لا ينبغي الإنسان أن يترك هذا لأنه قد يدفعها هذا إلى الحسد الكامل والحسد الكامل أن يتمنى زوال النعمة بالكلية عن, عن إخوانه من المسلمين الثالثة أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل مرتبة الذي حسده فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان الذي يؤخذ عليه الإنسان فالحسد صفة ذميمة وهي من خصال اليهود كما قلنا والله عز وجل بينهم أنهم يحسدون الناس كما قال الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتتهم الله من فضله فقد آتى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ولذلك الحسد يضر صاحبه لأن الحاسد لا يبقى مصرورا والعيد بالله لا يبقى مصرورا يعيش في ضنك ويعيش في تعاسه ذيك يقول لعله الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله فأول ما يموت من الغيظ والحسد هو الحاسد نفسه نسأل الله العافية الحاسد نفسه ولا شك الكرام أن هناك عبارة يعني يقولها العلماء رحمه الله تعالى يقول أنه ما خلا جسد من حسد يعني ما في أحد منا إلا ويقع في قلبه الحسد لأن الحسد صعب صعب جدا أن تدفع الحسد ولا نكذب على أنفسنا صعب جدا ما من أحد مهما كان في مرتبته إلا ويقع هذا الحسد في قلبه لكن قال العلماء ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه ها والكريم يخفيه اللئيم يبديه ما يستطيع أن يصبر يتمنى زوال فيبدأ يتكلم وينقل ويغتاب ويجلس المجالس والله أنا ما أرتدي فلان وفلان هذا ما يصلح للدعوة وفلان هذا ما ينبغي أن يفعل كذا ي... فيبدأ يتكلم وينتقس وإذا لقي هذا لقي هذا المحسود يعني هذا الحاسد إذا لقي من حسد يسلم عليه ويعانقه ويبش ويهش لغير ذلك ولا يخبره بشيء. ولا ينصحه ولا يبين له هذه آفة عظيمة جدا نسال الله السلام ولذلك اللئيم يبديه أما الكريم يخفيه هذه عبارة دقيقة نقلت عن كثير من أهل العلم المتقدمين رحمه الله تعالى فيها يعني بيان لسر هذه النفس المعقدة هذه النفس البشرية وطبيعة هذه النفس التي تجمع هذه المشاعر السيئة و لذلك نسى الله سلام لا, لا تكاد العلاقة بين الأقران أو المتنافسين في أي مجال تخلو منه حسد ظاهر أو خفي لا تخلو وخصوصا كما قلنا من, كان من كانوا في نفس المهنة فلا يسلم الجسد من حسد لا يسلم إلا الأقلون من أصحاب النفوس الصافية والقلوب الطيبة الذين يرضون بما قسم الله جل وعلا لهم ويقنعون تماما بما رزقهم الله عز وجل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا نعم ويتمنون الخير للناس. وهذا هؤلاء موجودين لكن قليل جدا قليل جدا هؤلاء ممتثلون لأمر الله عز وجل مبتعدون عن النواهي مبتعدون عن النواهي ومن أروع الأمثلة إخواني الكرام في هذا الباب في هذا الباب نموذج عظيم جدا وهو نموذج الأنصار الصحابة رضي الله عنهم الله عز وجل أخبر عنهم كيف كانت حالهم وكيف كانت قلوبهم الله أكبر قال الله عز وجل والذين الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش نفسه فاولئك هم المفيحون الله اكبر هؤلاء صحابه صفوه الناس اما غالب الناس من امثالنا فالنفوس ضعيفه والقلوب متقلبه ولا يكاد يخلو قلب من حسد لكن كما قلنا الكريم يخفيه ويسعى في دفعه بما يستطيع اما اللئيم فانه يبديه ويسعى في هدم هذا الانسان ويتمنى زوال ما انعم الله عز وجل عليه فعلينا ان نتقي الله جل وعلا ونجاهد انفسنا على عدم الوقوع في هذه المصيبه الكبيره الا وهي الحسد لانها فرقت بين المسلمين وفرقت بين المتحابين وفرقت بين الاخوه وفرقت بين الدعاه وفرقت بين المشايخ وفرقت بين العلماء وفرقت بين الاخوه والاخوات والمتحابين وفرقت بين الجيران وفرقت بين الاقارب وفرقت بين النساء تقع يعني في الغالب بين النساء كذلك فالمرأة عليه أن تتقل جل وعلا في هذا الباب فتجد تحسد أقالبها تحسد النساء على أقل الأمور فهذا مصيبة كبيرة وتتحدث بذلك وربما تتمنى زوال هذه النعمة فعلى المرأة أن تتقل جل وعلا وعلى الرجل أن يتقل لها عز وجل نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا قال ولا تنجشوا الأصل في هذه كلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا أصله ولا تتحاسدوا ولا تنجشوا ولا تتناجشوا نعم ولا تدابروا ولا تتدابروا هذا الأصل فيها ولا تناجشوا النجش هو استثارة الشيء استثارة الشيء والنجش في البيع هو الزيادة في ثمن السلعة وتناجش تفاعل من النجش وهو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها وهو لا يريد شراء ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادة فهذا محرم بدلالة هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشو فيزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها فهذا حرام أما إذا كان يزيد في السلعة من أجل أن يشتريها فهذا لا مانع فهذا الأمانية كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يسمى الآن في المزاد مثلا بيع المزاد يأتي رجل مثلا يزيد في السعر يريد أن يشريها فهذا جائز الحمد لله لكن إذا دخل في هذا المزاد يريد أن يرفع الثمن حتى لا وهو لا يريد أن يشريها فهذا لا يجوز هذا حرام نعم هذا حرام ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا ولا تباغضوا فهذا فيه النهي عن التباغض هذا فيه كذلك النهي عن التباغض قول عليه الصلاة والسلام ولا تباغض البغض في القلب هو الكراهية الكراهية والمطلوب العكس وهو المحبة بين المسلمين فيحب بعضهم بعضا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه يعني هنا النساء والرجال هذا الكلام أو الخطاب موجه للجميع موجه لجميع الرجال والنساء لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا في كذلك حديث والله حديث عظيم هذا هذا حديث عظيم لأن هذه القواطع التي تكون سببا في القطع العلاقات بين المسلمين كلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام وسد هذه الأبواب صلى الله عليه وسلم وهذا ما يكون يعني في التباغض بين المسلمين فإذا نهي عن التباغض فيؤمر بماذا يمر بالتحاب يمر بالاتحاد وعلى هذا فتكون هذه الجملة التي قال النبي عليه السلام يعني لا تباغض مفيدة لشيئين الأول أنه عن التباغض وهذا هو المنطوق المنطوق أن النبي عليه السلام نهى عن التباغض. أما مفهوم الحديث ما هو مفهوم الحديث المنطوق أن النبي عليه السلام نهى عن التباغض. مفهوم الحديث أن النبي أمر بالاتحاد، فإذا نهاك عن التباغض، فإذن العكس الصحي هي أمرك بالتحاب. يا مركب بالتحاب نعم فالمطلوب والتحاب بين المسلمين أما أن يتباغذوا فهذا منهي عنه لكن هل يملك الإنسان أن يزيل ما في قلبه من المغض من البغض هذه سجية في بعض الناس لكن إذا أبغدت فلا تعمل بموجب البغض فتضر أخاك فإنسان قد يجد كما قلنا لا يخلو قلب من حسد ولا بغض ولا هذه الأمور لكن إذا وجد هذا فليدفعه بتذكر ما بين المسلمين والمحبة والخير ولا تعمل به ولا تنفذه أو تظهر هذه البغضة وإنما على إنسان أن يبتعد عن هذه البغضة ولا يسعى في ضر, أخيه في ضر أخيه ثم قال عليه الصلاة والسلام قال ولا تدابروا المدابرة هي الإعراض المدابرة هي الإعراض فقال عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا وهنا كذلك شوف هذه كل نواهي نبي عن الحسد تحاسد نهى عن التباغض نهى عن التدابر عن التناجش كذلك عليه الصلاة والسلام هنا ينهى عن التدابر والتدابر سواء كان بالقلوب أو بالاجسام نهى النبي عليه الصلاة والسلام سواء بالقلوب أو بالأجسام لأن التدابر بالأجسام ما هو بأن يولي الإنسان ظهره وظهره أخيه إذنك سميه تدابر وهذا سوء أدب, سوء أدب ويدل على عدم اهتمامه واحتقاره لأخيه ويوجب ماذا يجب البغضاء يرى أحد من إخواني ف... فيعطيه بظهره دلال على ماذا دلال على أنه يكره هذا الإنسان وهذا تصرف سيء وسوء أدب من هذا الفاعل وإنما النبي السلام هذا لا تدابر إذا دخلت تقابل أخاك تقابله بماذا تقابله بالبشر والابتسام والفرح الصرور بالسلام أولا إذا كنت تستطيع تقابله بوجهك وتسلم عليه لا تقابله بظهرك هذا سوء أدب سوء أدب ويدل على عدم اهتمامه نعم واحتقاره لأخيه فلذلك النبي نهى عن هذا فالمدابرة تكون بالقلوب وتكون تكون كذلك بي بي بالأجسام تكون بالأجسام نعم والتدابر القلبي بأن يتجه كل واحد منهما إلى جهة أخرى ويعني هذا قلبه إلى جهة اليمين وهذا قلبه إلى جهة الشمال لا لا يتفقان أبدا نسأل الله السلام لا يتفقان وإذا اختلفت القلوب وتفرقت ستتفرق الأجسام وستختلف فنهان النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا صلى الله عليه وسلم لذلك ها المدابر الإعراض سواء القلبية والجسمية فلا يجوز هذا فهذا يدل على شر إذا لم يكن فيه إلا الخير فلا تدبر عنه بل أقبل عليه وبش له قال عليه الصلاة والسلام بعد هذا ولا يبع بعضكم على بيع بعض هذا مثل ما مر في النجش أنه إساء في المعاملة إساء في المعاملة. فإذا باع اخوك سلعه فلا تذهب إلى المشتري وتقول أنت مغبون أنا عندي لك أرخص منها وأحسن هذا بعريك بثمن باهظ يا أخي أنا عندي أرخص إلى غير ذلك فتدخل على أخيك الحزن وربما تفسد المعاملة بينهما وتوقع بينهم النزاع فربما يذهب ويقول لأنت لا غششتني وبعتني بثمن عالي ومنهم من يبوع بثمن أقل فتحصل الفتنة والتفرق والخصومة إلى غير ذلك وخصوصا إذا كان بيعا فيه خيار فيذهب الإنسان يرد مباشرة فتفسد على هذا البائع تفسد على هذا البائع الذي باع بثمن ومن حقه بدون أن يضر يعني المشتري وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعض بعضهم من بعض دعوا الناس والحديث رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه داروا الناس يرزق الله بعضهم بعضا فالناس هذا يزيد هذا ينقص كل واحد يبيع بما, بما يريد لكن لا ضرر ولا ذرار كما في الحديث الذي مر معنا لا بد أن نطبق القواعد فكذلك الشراء الشراء بني الشري سرعة وترى أنها طيبة ورخيصة فتدب البائع وتقول له أنت مغبون في بيعك وكان بيعا في خيار أنا اشتريها منك بأكثر مما اشتريها منك فلا فيذهب هذا البائع فيفسخ البيع ليبيع على هذا الذي أعطى أكثر وقد باع على الأول وهذا أمر لا يجوز, أمر لا يجوز. وإنما هذا فيه ضرر على أخيك المسلم الآخر ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض إذا بعت تسلع معين للأخيك ولو جاء أحد معطاك زيادة وأكثر لا تبيع عليه لأنه خلاص بعت على أخيك لا تفسخ العقد الذي بينك وبين المشتري الأول والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون على شروطهم والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فالإنسان إذا بعت على أخيك فلا يجوز لك أن تخالف هذا فوتقع فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه ثم قال عليه الصلاة والسلام قال وكونوا عباد الله إخوان الله أكبر يا لها من جملة جميلة جدا هذا يدل على أن هذه الأمور تؤثر على الإخوة فإذا تركناها أصبحنا إخوانا لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة إخوة في الدين لا في النسب وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب الله أكبر فالكافر عدو لك ولو كان لك في النسب لكن المسلم أخوك في الدين ولو لم يكن أخاك في النسب وهذه هي الأخوة الحقيقية أخوة الدين ليست أخوة النسب الأخوة الدينية هي الأخوة الحقيقية فالأخوة إنما تكون بالدين وأما أخوة النسب فهذه قد يترتب عليها نسأل الله العافية تعصب ومولاة عرقية بين الناس إلى غير ذلك لكن لا يترتب عليها مولاة ولا معادات دينية والولاء والبراء إنما يكون على حسب الإيمان فقد يكون أخاك من النسب وهو عدوك في الدين وقد يكون ليس أخلك من النسب وهو أخوك في الدين فالنبي عليه الصلاه والسلام يعطينا قواعد أيها الإخوة الكرام قال وكونوا عباد الله إخوانا والله لو طبقنا هذه الجملة لكن من أحسن الناس اخلاقا ومحبة وألفة ورحمة في بابيننا لكن تجد أن الظلم يبقى على الناس على كثير من الناس وكان, وكان الإنسان ظلومة جهولا كفورا كما جاء في عدد من الآيات شدت يعني الطغيان وشدة الظلم وشدة الكفر والعيد بالله ثم قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم وهذا كقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة قال المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم علينا النعي هذه الكلمة العظيمة إنما المؤمنون إخوة كما قال الله عز وجل وكونوا عباد الله إخوان شوف كم من الوصايا العظيمة من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام قال المسلم أخو المسلم ثم بين قال ما دما أنه أن المسلم أخو المسلم وأن المسلم أخاك في الله عز وجل فقال لا يظلمه فإذا لا تظلمه فلا تظلمه قال لا يظلمه والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه في غير موضعه بأي نوع من أنواع الظلم يعني سواء الظلم ظلم النفس أو المال أو العرض فهذا أولا إذا كنت تقول انت اخي في الله وانت اخي في الدين فاذا لا تظلمه قال لا يظلمه ولا يخذله الله اكبر اذا راه يوهان فانه ينصره ويمنع الخذلان عنه ويأيده ولا يتركه للاعداء لا يتركه للاعداء ليس لمصلحه دنيويه او من اجل مال فانك تترك اخاك يقع في الخذلان ويخذله فلان وفلان وانت تعلم ثم لا تنصره هذا لا يجوز قال لا يخذله اذا رايت احد يتكلم في المجالس عن أخيك فتدافع عنه تقول لا يجوز والله ما عرفنا عليه الا الخير لا فلان من احسن الناس اخوه وايمانا وصلاحا ودعوه و... و... تدافع عن أخيك ما تنصرك الناس يتكلمون اما ان تحب هذا ما تسمع فهذه فكهة المجالس نسال الله العافيه الغيبه والنميم وهو يعرف أن هذا الأخ صاحب تقوى وصاحب ورع وصاحب دين وصلاة وصلاح ومع هذا يسمع هؤلاء في, في مجالسهم يتكلمون, يتكلمون فيه ولا ينكر ولا ينكر وإنما يسمع نسأل الله لنا ولكم العافية فهذا من الخذلان لأنك تركتهم يتكلمون في أخيك وسكت فإذا رايت أخ أخاك يظلم فإنك تناصر وتمنع عنه الظلم باي نوع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلما أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال علي الصلاة تحجيزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره فإذا رأيت من يظلم أنصر أخاك ظالما أو مظلما إذا كان مظلوما فمعروف أنك ستدافع عنه وإذا كان هو ظالما تمنعه من هذا الظلم فهذه هذه نصرتك لأخيك كذلك لا, لا تخذله كما قال عليه الصلاة والسلام لا تكون سبب في خذلانه تدافع عنه تدافع عن أخيك وتدافع عن عرضه وتدافع عن ماله وتدافع عن نفسه قال ولا يكذبه لا تكذب عليه في المعاملة لا تكذب عليه في الحديث كن صادقا مع أخيك لا تكذب عليه كما أنك تحب أن يصدق معك وأن الناس يكونون صادقين معك فكذلك أنت يجب أن تكون صادقا مع أخي قال ولا يحقره شوف كم من, من النواه التي تكون سببا في الفتن وفي ما يحصل بين المسلمين لا يحقره أي لا تقلل من شأنه لأن المسلم عند الله جل وعلا عظيم وإن كان ليس له مظهر أو ليس له مال أو ليس له جاه ماذا أنه مؤمن؟ فهذا أمر عظيم عند الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعة مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره فليست العبرة بالمظهر أو العبرة بالجاه أو بالمال أو بالقوة وأن عندك أموال وعندك كذا العبرة بالإيمان العبرة بالإيمان فالمؤمن قريب من الله عز وجل كريم على الله المؤمن ولي الله سبحانه وتعالى احذر أن تؤذي المؤمن احذر أن تؤذي المؤمن فالمؤمن ولي الله كريم عند الله عز وجل لا تحقر اخاك المسلم بأنه عنده مهنة مهنة ضعيفة ما عنده مال ما عنده مظهر جيد ما عنده ملبس ما عنده بيت ما عنده كذا وكذا من الأمور فتقوم أن تحقره هذا لا يجوز لا يجوز وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحقره لأن من حقوق الأخوة هذه لا تحقر أخك المسلم لا تظلمه لا تكذبه لا تخذله لا تحقره هذه كلها حقوق عليك لا تقع في هذه النواهي التي نهال النبي عليه الصلاة والسلام عنها فإذا لا تكون محترقا محتقرا لأخيك فلا بد أن تهتم بأخيك وتبين له العشره الطيبة واللطف والليل وتعامله بالتي أحسن لأن المؤمن ولو كان عندك حقيرا أو عند غيرك حقيقة حقيرا فهو كريم عند الله عز وجل كريم على الله عز وجل والله إخواني كرام بهذه الأخلاق العظيمة يصلح المجتمع وبفقدانها وبفقد شيء منها يختل المجتمع فالإسلام جاء بكل ما يبني المجتمع ونهى عن كل ما يخل به فهذه منهيات كلها منهيات نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها لأنها مما يخل ببناء المجتمع والمسلم فكم من من, من, من من صوامع هدمت ومن مساجد ذهبت ومن دعوة انطفأت ومن أخوة تفرقت ومن شتات وفتن حصلت بين المسلمين بسبب هذه النواهي التي وقعت بيننا والله المستعان ثم قال عليه الصلاه والسلام التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات يعني إلى قلبه فالعبره بالقلوب لا بالمظاهر العبر بالقلوب لا بالمظاهر فما دام أنه مؤمن قلب فإن له قدر عند الله عز وجل خضر عند الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم في الحديث حديث أبي الذي الذي خرجه مسلم فالعبر إذن بما في القلب من الإيمان أو ضده ولو ظهر ذلك يعني لو ظهر خير ذلك لا يعتبر وليس المعنى كما يظنه بعض الناس بعض الناس يستدل بهذا الحديث على, على ترك الأعمال الظاهرة ويترك السنن ويقع في المناهي الظاهرة ثم يقول لك لا تقوى هنا تجد مجرم شارب للخمر زاني امرأة متبرجة ترك للحجاب تقع في الغيبة والنميمة وغير ذلك من المصائب نسأل الله العافية تقول لك لا الايمان في, في القلب ترك الاصطلاة تقول لك الايمان في القلب هذه مصيبة نسأل الله العافية كيف لو كان الايمان في القلب لا ظهر على الجوارح, لا ظهر على الجوارح فهذا ليس هو المقصود وإنما العبرة عند الله عز وجل الإيمان بما في القلوب قد يكون إنسان ظاهره الصلاح وظاهره كذا وكذا لكن ما في قلبه إيمان كالمنافق نسأل الله العافية ليس معناه أنك تترك العمل هنا ولكن الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا أما الأعمال فلا بد أن, أن تكون لأن القلب إذا صلح صلح سير الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد أو قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله قال ألا وهي القلب, ألا وهي القلب فالذي يتظاهر بالمعاصب والمخالفات فهذا دليل على فسد قلبه والذي يعمل الصالحات والطيبات فإن هذا دليل على صلاح قلبه فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا أي أن الإنسان لا يغتر بالمظاهر التي راها من الناس حسنة وربما ترى المظهر حسن والقلب فاسد القلب فاسد. فهذه لا تنفع فالمنافقون يتظاهرون بالإيمان ويتظاهرون بالأعمال الصالحة لكن قلوبهم فاسدة وهم في الدرك الأسفل من النار فهذا العبر عند الله جل وعلا بالقلوب يوم تبل الصراير لأن ليس قد يظهر لنا أشياء الصلاح والالتزام وغداك ثم يوم القيامة يفضح على رؤوس الأشهاد وليس معنا نترك الأعمال وإنما علينا نعمل لكن أهم شيء هو الإيمان الذي يقر في القلب فتص يصدقه العمل الإيمان يصدقه العمل لأن القلب إذا كان صالح فسيظهر هذا على على الجسم إذا كان فاسد فسيظهر على على الجسم كذلك على المظهر وليس كما قلنا المرأة المتبرجة تترك الحجاب وتترك ربما الصلاة تقلك العبرة بالقلب وكم من النساء عنده متجلببات ومحافظة على الصلاة وكذا وفيهن غيبة ونميمة سبحان الله أنت طبقي حكم الله عز وجل وشرع الله عز وجل تجلببي وتحجبي والتزمي واستقيمي على دين الله عز وجل وتركي الغيبة والنميمة, وتركي الغيبة والنميمة يعني كوني أحسن لماذا تتعي من الإسلام وتتعي من المظهر الإسلام وزدي الإسلام المشكل في هذه المرأة السيئة الأخلاق ليس في التطبيق الإسلام ليس في الحجاب ولا في اللحية ولا في القميص ولا في المظهر السن النبوي ليس المشكل في هذا وإنما الناس يهاجمون المظهر ويتركون الشخص الذي يعمل هذه الأشياء المظهر ويتركون الدين والسنة لأن فلان وفلان فيه هو فيه ومظهره مظهر الإسلام. أو مظهر متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت أو أنت طبقي السنة واتركي هذه المعاصي التي فيها هؤلاء فالمشكل ليس في دين الإسلام أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المشكل في الأشخاص لا يطبقون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام بحسب من الشر يعني يكفي الإنسان الشر أن يحقر أخاه شوف مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذا بحسب مريئ يعني يكفي الإنسان شرا أن يحتقر أخاه أن يحتقر أخاه المسلم ينتقصه يقول فلان من هو فلان هذا ولا شيء هذا فقط عمله كذا وكذا هذا الإنسان ما يصلح لكذا وكذا وهذا الإنسان ما ي... فيبدأ هو يحتقر أخاه نسأل الله العافية بسبب المنزلة أو بسبب شغله أو بسبب عمله بعمله هذا يكفي الإنسان شرا أن يحتقر أخاه المسلم كما قال عليه صلى الله بحسب الشر أي يكفي الإنسان من الشر أن يحقر أخاه احتقار لأخيك شر محض ثم قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام حرمه الله عز وجل ومعناه كل المسلم دمه وماله وعرضه فآخر الجملة يفسر أولها قال دمه الله عز وجل حرم قتل المؤمن كما قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما سيجزي الله عز وجل بماذا؟ قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه الأولى. وغضب الله عليه. ولعنه. وأعد له وأعد له عذابا عظيما. شوف كم من العقوبات الخطيرة جدا لمن سعى في قتل المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم مريء مسلم إلى بإحدى ثلاث. النفس بالنفس والثيب والزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الأمور الثلاثة في هذه الأمور الثلاثة يحل دمه. ويقام عليه القصاص ويقام عليه حد الزنا، وإذا ارتد عن دينه يقتل أما إذا لم يكن في شيء من هذه الثلاث فإن دمه حرام, دمه حرام قال عليه الصلاة والسلام وماله فالدم حرام المال كذلك مال المسلم حرام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فمال المسلم كدم حرام نعم لا يجوز أخده إلا بطيب نفس كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل ما المرء مسلم إلا بطيب من نفسه فلا كيف بهؤلاء الذين يسرقون أموال الناس نسأل الله السلام وينصبون عليهم ويأخذون أموال بغير حق ويقول أبيعك كذا وكذا ثم تجد الرجل نصاب يأخذ أموال أخيه المسلم ويفرح بذلك نسأل الله العافية ولا أن أنه أخذ مالا حراما يعذب به يوم القيامة كذلك الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويسفكون دماءهم ويسبحون دماء المسلمين بغير حق فهؤلاء كلاه أهل النار كما قال علي الصراط والسلام فلا يضل المسلم هذا أن يعني أن يأخذ مال سواء في البيع أو في التجارة أو في غير ذلك قال وعرضه العرض ما يقبل المدح والذم فلا يتكلم في عرض أخيه بالغيبة والنميمة لا يسبه لا يشتمه لا ينتقصه لأن العرض محترم عند الله جل وعلا محترم لابد أن نحترم عرض المسلمين ويرد عنهم الغيبة وترد عنهم النميمة فهذا هو المفروض أما أنك أنت تقع في عرض أخيك المسلم في المجالس وتشهر به حتى ولو أخطأ ووقع في خطأ فهذا من نهيون عنه فكيف تشهر به بل منهم من يشاهر بالمسلمين في المساجد هذه المصيبة عظيمة جدا تشاهر بالمسلمين في المساجد في بيوت الله عز وجل وتتهمون بالزنا وبالسرقة وتسبهم وتشتمهم غير ذلك في مكان أنك تجلس وتنصحهم وتدفع عنهم هذه المصيبة نسأل الله العافية إنسان لا يجوز أن يتكلم في عرض إخوانه ويغتاب إخوان المسلمين في المجالس وإنما المفروض العكس أنه يرد الغيبة والنميمة عن إخوانه والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ أَخِي اللحمة أخي ميتا واتقوا الله الله عز وجل عن هذا نسأل الله العافية وقد بين النبي سلمي الغيبه قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره بعدين ما قلت إلا ما فيه. هذه غيبة. لأنك إذا ذكرت شيء وهو يكره هذا الشيء هذه غي... تسمى غيبة قالوا يا رسول الله أرأيت ان كان في أخي ما يقول إن كان في أخيك إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته لأنه لا يحل لك أن تذكر ما, ما, ما, ما في الناس عند الناس قال وإن لم يكن فيه فقد بهتته. يعني كذبت عليه بهتان. فانت ان تحدثت عن أخيك في مجلس من المجالس فلا تخلو إما أن تكون كذابا فتكذب عليه وإما تكون مغتابا <تصفيق> سبحان الله يعني أيهما تختار لأنه يتيه واحد يقول كن الله فلان وقال وفعل وكذا و... فيبدأ يتكلم عن أخيه وهو لم ينصحه ولم يتكلم معه والناس يسمعون له فهذا لا يخلو من أمرين إما أن يكون كذابا لأنه إذا كذب في كلامه فهذا قد بهته البهتان أو أن يكون صادقا فوقع في الغيبة والنميمة فلا يخل من الأمرين وكأن الأمرين حرام لا يجوز أن نقبل هذا ونرده فهذا لا يجوز لأن عرض المسلم محترم والواجب النصيح السرية بدون تشهير وبدون تعيير وبدون إشاء إلا إذا دعت الضرور لذلك كما في مواضعها كالكلام في أهل البدع وغير ذلك مما ذكر العلماء لكن نحن نتكلم عن أخلاق المجتمع الإسلامي عموما والله عز وجل قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون فليس علاج المنكر وليس علاج الأخطاء التشهير والتعيير والحديث في المجالس هذا ليس علاج علاجه بالنصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة كما قال ذلك شيخ الإسلام من سامي رحمه الله تعالى في العقيدة الواصية، فإذا هذا حديث فيه من الفوائد العظيمة وفيه من النواهي والأوامر التي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عنها على الصمت شيء الكثير، فينبغي إخواني الكرام نطبق ما جاء في هذا الحديث ونرجع إلى هذا الحديث ونرجع إلى شروحات العلماء فيها ونطبق ما فيها. حتى يصلح حالنا وحتى تذهب هذه الأمراض من المجتمعات الإسلامية وترجع تلكم الأخوة والمحبة بين المسلمين وتتالف القلوب ونراعي أحوال المسلمين ونراعي أحوال العلماء ونراعي أحوال طلبة العلم والمشايخ ونسعى في التعاون والتكاثف والتضامن فيما بيننا والله المستعان أما إذا وقعنا فيما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المصيبة الكبرى ولذلك هذا حديث عظيم جدا ينبغي علينا إخواني الكرام أن نحفظ هذا الحديث ونطبق ما فيه عسى الله جل وعلا أن يرفع عنا وعسى أن ترجعت لكم اللحمة والأخوة بين المسلمين فالإسلام جاء للحث على التآخي في الله عز وجل نسأل الله أن يصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين أجمعين وأن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين.